مَا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا قَد أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقا ان غذا لا في الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى